فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي لِلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّادِينَ يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله